وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا آتَى عَلَيْهِمْ بِوَقِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فيه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 الا ان الذين يماهرون في الساعه في ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حظ الاخره نجد له في حرفه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نَأْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ إِلَّا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ فَصْلٍ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ وَمَا آتَيْتُم بِهِۦ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ 116. ويشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 117. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير 118. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط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 مَسَّبِينَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بعده.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 117. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير 118. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب